وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا كَانَ عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ كَمَا آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ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 إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله.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 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هو هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أ بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا به النبى ولا تنصرونه. قال أقررتم واخذتم على ذلكم إسرى قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فولائكهم الفاسقون أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قل آمنا بالله وما أُنزل علينا وما أُنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتى موسى وما موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 ليسوا سواء أم من أهل كتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله يا تَّلَّاهِ أَنَا اللَّيْلُ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ في وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِيُكْفَرُهُ وَاللَّهُ عليم بِالْمُتَّقِينَ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 إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غادوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كونتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تهفرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل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 وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُنَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا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 فَقَدْ قُدِّبَ رَسُولٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كل نفس ذائقة الموت وإنما تُوفَى نو يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلغوا النفي أموالكم وأفوسكم ولا تسمعوا الن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذان كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا خذ الله مثال الذين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 ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عيد الله والله عيده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كثروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عيد الله ومع الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أوزل إليكم وما أوزل إليهم خاشعين لله, خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون